We'll voilà. Oh, uh boy. -huh. <laughs> وعصى آده ربه ثم ربه فتاب عليه فتاب See you. Ola! كم أهلَكنا غرَلَهم من القُرآنِ. سيوا قام خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصقب عليها لا نسألك رزقا نحن نرزق والعاقبة للتقى. في في الأولى ولو أن أهلنا أم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لو لا أرسلت إلينا رسولًا فَنَقَلَّنَا Nie, nie,